بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحقة ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاذ سأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَاتِبَ الْخَاطِئَ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا بكة واحدة يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَاءِ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها قرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها بانية قُلُوا وَأَشْرِضُوا لِيَ أَن بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم 119. فالجحيم صلوه 110. ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 111. كان لا يؤمن بالله العظيم 112. ولا يحب على طعام فَلَيْسَ لَهُ لِيَوْمَئِذٍ حَمِيمٌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَالِكَ حَمِيمٌ وَلَا لا إِلَّا مِنْ غَسَلٍ لَّيَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أقسم بما وَماَا لَا تُبصِرُون إنِهُلَ قَوولُ رَسُولٍ كَرين وَماَاهُ وَ بِقَول شاعر قليلَم م تُؤِّنُون وَلَا بِقَول كاهِدقالَلَ ما تَذَكَول تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين قُمَّ لَقَطْو عََّ مِنهُ الوتين فَمَا مِنكُم مِن أَ أحدَدٍ عَنْهُ حاجزين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ لِمُتَّقين وَإِن لَ نَعلم 119. وإنه لحسرة على الكافرين 110. وإنه لحق لليقين 111. فسبح باسم ربك العظيم